وليس العلم يا إخوة بطول بقائك في الرحلة أو في بطول بقائك في الدعوة بعض الناس يقول ولي في الدعوة عشرون عام سماثون عام أربعون عاما ها هم جماعة التبليغ سبعون عاما ستون عاما أربعون عاما وهدوية أظن من حمار أهلك فطول بقائك في الدعوة السلفية لا تؤطيك أمانا لا تأثير فمن أعطى المنتسد إلى السنة أماما من الزلل ومن أعطاه استيراجا استيراجا من النقد من حتى صار الواحد يتعذر ولي في الدعوة عشرون عاما فكلم هذا لك في الدعوة عشرون عاما أين علمك أين وسوخك